قد تقدمت الإشارة إلى ما فيه من الآيات التي لها بيان في مواضع متعددة فأغنى ذلك عن اعادته هنا قوله تعالى ثم أرسلنا رسلنا تترا كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم احاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون بين تعالى في هذه الايه الكريمه انه بعد ارسال نوح والرسول المذكور بعده ارسل رسله تترا اي متواترين واحدا بعد واحد وكل متتابع متتال تسميه العرب متواترا ومنه قول لبيد في معلقته يعلو طريقة متنها متواتر في ليلة كفر النجوم غمامها يعني مطرا متتابعا أو غبار ريح متتابعا وتاء تترى مبدلة من الواو وأنه كلما أرسل رسولا إلى امه كذبوه فأهلكهم وأتبع بعضهم بعضا في الإهلاك المستأصل بسبب تكذيب الرسل وهذا المعنى المذكور في هذه الآية الكريمة جاء موضحا في آيات كثيرة وقد بينت آية استثناء أمة واحدة من هذا الإهلاك المذكور أما الآيات الموضحة لما دلت عليه هذه الآية فهي كثيرة جدا كقوله تعالى وما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها انا بما أرسلتم به كافرون وقوله تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها انا وجدنا آباءنا على امه وَإِنَّ على آثارهم مقتدون وقوله تعالى وما أَرْسَلْنَا في قرية من نبي إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السَّيِّئَةِ الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغته الآية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 ومتعناهم الى حين الايه وظاهر ايه الصافات انهم امنوا ايمانا حقا وان الله عاملهم به معامله المؤمنين وذلك في قوله وارسلناه الى مائه الف او يزيدون فامنوا فمتعناهم إلى حين لأن ظاهر إطلاق قوله فآمنوا يدل على ذلك والعلم عند الله تعالى ومن الأمم التي نص على أنه أهلكها وجعلها أحاديث سبأ لأنه تعالى قال فيهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق الآية وقوله فجعلناهم أحاديث أي أخبارا وقصصا يسمر بها ويتعجب منها كما قال ابن دريد في مقصورته وإنما المرء حديث بعده فكن حديثا حسنا لموعا وقرأ هذا الحرف ابن كثير وأبو عمر تترا بالتنوين وهي لغة كنانة والباقون بألف التأنيث المقصورة من غير تنوين وهي لغة أكثر العرب وسهل نافع وابن كثير وأبو عمر الهمزة الثانية من قوله جاء أمة وقرأها الباقون بالتحقيق كما هو معلوم وقوله فبعدا لقوم لا يؤمنون مصدر لا يظهر عامله وقد بعد بعدا بفتحتين وبعدا بضم فسكون أي هلك فقوله بعدا أي هلاكا مستأصلا كما قال تعالى ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود قال الشاعر قول الأحبة لا تبعد وقد بعدا البيت وقد قال سيبويه إن بعدا وسحقا ودفرا اينتنا من المصادر المنصوبة بأفعال لا تظهر انتهى ومن هذا القبيل قولهم سقيا ورعيا كقولنا بغة ذبيان نبئت نعما على الهجران عاتية سقيا ورعيا لذاك العاتب الزاري والأحاديث في قوله فجعلناهم أحاديث في مفرده وجهان معروفان أحدهما أنه جمع حديث كما تقول هذه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تريد بالأحاديث جمع حديث وعلى هذا فهو من الجموع الجارية على غير القياس المشار لها بقول ابن مالك في الخلاصة وحائد عن القياس كل ما خالف في البابين حكما رسمة، يعني بالبابين التكسير والتصغير كتكسير حديث على أحاديث وباطل على أباطيل وكتصغير مغرب على مغيربان وعشية على عشيشية وقال بعضهم انها اسم جمع للحديث الوجه الثاني أن الأحاديث جمع أحدوثة التي هي مثل أضحوكة وألعوبة وأعجوبة بضم الأول وإسكان الثاني وهي ما يتحدث به الناس تلهيا وتعجبا ومنه بهذا المعنى قول توبة من الخفرات البيض والدجليسها إذا منقضت أحدوثة لو تعيدها وهذا الوجه أنسب هنا لجريان الجمع فيه على القياس وجزم به الزمخشري والعلم عند الله تعالى أيها المستمع الكريم إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا ولنا إن شاء الله لقاء آخر قريب والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته